وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا وما كانوا إذا منظرين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 إلا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وملستم له برزقين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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن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 خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من فقعوا له ساجدين.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 قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط ان لم أجمعين اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فلما جاء اهلنا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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين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 لا تمدّ عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخذ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أزلنا على المقتسمين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 واعبد ربك حتى يَأْتِيَكَ اليقين صدق الله العظيم